وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار كيفية التثنية كيف يمكن أن يكون مفرد من هذا الشيء المثمع هذا ما يمكن أن يكون هذا الشيء أجد صحيح في هذا الشيء أجد منقوص في هذا الشيء أجد منقص هذا الشيء كابو لسديك الشوازنية لسديك الشوازنية تنهى ألف ونون يعني ياء ونون أقل صحيح بو إذا كان الاسم الذي تريد تثنيته صحيحا أقل صحيح بو يان أو منزلا منزلة الصحيح يعني أقل كتا يكي حرفي إلا نبو نألف نوانية يعني أو صحيح في تيانو. يعني أجر صحيح ثيوبته. شو كا؟ أجر واو يعني يا يع في يع كسربو بو بو كسربو كسربو صحيحني. والله سكون بو. أو كاتب بقول صحيح سيد وكله أو منزل منزلة الصحيحي كرجل وامرأة رجل امرأة معنى صحيحاً وتهج حرف لحروف إللة وثانياً وضيّن ودلّون دلّون ومشي الدلو غلطة ليش دلّون سكونك أحد سلامك بابي ودلو هسه بابي دلو كتهيا و رميشوا كاساتين رجع في ساكينه يكون صحيح زدت الالف والنون او الياء والنون بدون عمل سواها فانها الف والنون اخيتك تكان يا نون في الشيء في فقال فتقول رجلان امراتان ودلوان وضبيان ضبي ضبيان دلو, دلو دلوان دلو دلو يعني, دلو يعني دوكا ضبي يعني ضبيان يعني مع مزح أفسس فيه عثمان في رجلاني وامرأة تاني وضبيان أو تثنية سكالي دلواني رجلاني وامرأة تاني نونكة نونيش متحركة نار دلوان رجلان يعني سكون سكون تم كانف ويا هذ شم ساكن نون شغل ساكن بالتقاء الساكنين رءدا وانما حركت نون الجمع ونون التثنيه بالتقاء الساكنين إن كان لي رجلان ال ساكن نونك ساكنه نون في ساكنه اوي ساكنه او كتا تحريك وإنما حركت نون الجمع ونون الاثناني بالإلتقاء الساكنين نون جمع نون جمع بكسراء وحركت نون الجمع بالفتح لان الكسر والضمه لا يستحان فيها ونع رجلان بكسراء رجلان جمعي مذكر سالم ومزيدونه بفتح ناكل يبغين زيدوني زيدوني زيدون زي يعني بياض زيدونه كرشه ناكل كابو بوم بوتثمئه كسريه وبو جمعيش فتحيه ناكل وجمع نكسر دارني نبع مش دابني. لا سبحان فيها فمتى لدوالي واو واو يعني ضمنانا ندرس لأنها لا سبحان فيها وذلك لانها تقع بعد واو مضمون ما قبلها او ياء مكسور ما قبلها واذا شفنا تسني متثنى وتشيه اظوران و امراتان أصل التقائ ساكنين التخلص من التقاء الساكنين كسلي قبوثني بوجي تصرا دانالا ضروري اصلا المنقوص اذا كان واذا كان منقوصا معذوف الياء اجل اسمك منقوص بيت انكوت ياء بيت او محذوف الياء كقاض وداع أقر بوشي به يعني ألف لامي فيو نبي ألف لامي فيو نبي ألف لامي فيو نبي علي في القاضي الداعي برام أقر من قصك من هبو اسمك من قص من هبو كتايكي يا أبو حذف كلابو ردتها في التثنيتي فتقول قاضياني داعياني سبون داع داعين أقر تثنيكي يلي داعيان يعني أقريتو قواعد منها في رد المحلوف ان كان ما حدف منه يرد اليه عند الاضافه لكن اذا كان اضافه لاضافه دا بون مناسب منقوص سقاضين قاضي العراق اقل قاضي الاضافه الى العراق هي كذب قريته حتى شيء دا الراي و انت قريته حد شيء لا مباح مباح إليه جرأة أو تثنية جرأة. إن كان محدثاً منه يرد إليه عند الإباحة قد إليه عند التثنية. فتقول في تثنية أب مثلا شاب وأخ أبوي وأخواني برد الوالي المحذوف فأصل أبشة أبوم اخون عليه السلام، أباون وأخون أصدقيت كاتي ألي تثني ابواني وأخواني. هل اسم من قصبه حرف في كتاي حذف كلامه حذف لكاتي تثنيا المقصور أما كتايكي بو مقصورة. وتجاوزت الفه ثلاثا اجر لسيح حرف ذات الغو قلبتها ياء كحبلى ومستدعى حبلى ليس الفا عليه حبليان حبليان حبلايا الفا مقصورة مقصوره اي كيف حبليان مستدعى, مستدعى مستدعيان وشذ قهقران وخوزلان يقولون قريان قهقران ألف نبو قهقراء يعني قهقراء خوزلاء قهقراء يعني كسيبه بشتابه بشتابه بشتابه و او او بشتابه قهقراء وكفي غمر رفاص الله رسولنا سلم بركي فرجع قهقراء يعني بشتوع تفارق الدرج في الله نكين نسكن من درج فيه فيها تفاقل فيها الخيزلا جميع قهقريان قوزليان ياخيزليان بلون شونا لقه قران ا خوزلان ا كحذف قدوه بالحذف في تثنيه قهقرا وخوزلا ا مش مقصوره اقل اسمك مقصور بمرجع ا كي لا وتجاوز ا ثلاثه قلبتها يا أم أو ألفكي أبيتا يا مقاعدة أقرهن بكلمات إشاركو قهقران وخوزلان ألفكان حذبه أو شاذبه أما أقرأني فكي نتوارم بك وكذا تقلب ألفه يا أم إذا كانت ثالثة مبدلة منها أقرأ سيهين شبيرتا بان أقرب أصل أو ألفيا بيت جارك ثلث أبته وياه. أقرب ح... كلمة بهذا سحرفي سيم حرفي ألف بو يعني مقصورة بو أو ألف لب يش ويا بو, بو بيت كاتك تتنيني كثلث أبتي أبته ويا مثلا فتا فتا ألف على صورة ليه أو البر أويا كتب زين لأصل دا داشي بو يا بو هذه الفتيان رحيان في فتن وراحن فتى يعني الشاب رحاني دستاره ولك دستار في قلم في وسطه ودستاره فتيان فرارا من الاتقاء الساكنين لو بقيت ولكن هذا هو الالف كما يجب ان يكون الالف كما يجب ان يكون الالف كما يجب ان يكون الالف دو ألف ان دو ألف كما يجب ان يكون الالف كما يجب ان يكون الالف كما يجب ان يكون الالف اغر فتاة اگر بلن فتايا وحذرا من الالتباس المفردي بالمثنى حال إضافته لياء المتكلم لو حذف اجد حذف كانوا قد تشيد فتاة فتايا فتايات الالتباس نؤدي هذا بسبب لغم المثنى بسبب حال إضافته كانت اضافه بون من فتيان مبت اجر فتا دي بون نكن عفوا ابدال نكن فتا دو ألف بلاي بلاي يعني بلات كلامي كثر المتكلم أو كاتا أبيت شيء نونا كحاسة بيت الفتاة فتاة بوا إلتباس لسه ويحذر من إلتباس المفرد المثنى على إضافته ليعال متكلم لو حذفته أجر حذفك وشذ في حمن حموان حما حيوان حما يعني الحدود الحدود حين واني برض وبيشيفت حين يان ببيع بوعه برض ضاقت كاو أجر ألفك أجر ألفك لسيا مش بضام كلمة قال لأصدع شوني أو بوبير شيء وكذا اذا كانت غير ممدده و اگر الي شكلنا اصل جذاء لاصل جذاء ا يئنب بيت بلام ايماله بفتح بلام ايماله بفتحه لا ريش فن هو ايماله بفتحه كاتب اجت تسنيكين حركينيه مثلا متى سمىت هذه يا اسم الاستفهام مبني يا أنا. مبني متى هل اسمك اسم مبني بيت العلم صرف الى ساكن ها شينه ها قنا اسماء مبنيه لعلم صرف الى ساكنه اسماء معربه الا غير افعالي معربه اسماء معربه لغاض شيء لقال افعاله او دعنا نكت بس لغاض اسماي همو أفعال افعال دراسه للمصارف نجار اسماء كثيبه معرض بيت ما كانش مش مبني مبني مجهول الأصل مجهول الأصل تسمى نزل لشيوعه نزلين كان مشتق اذا اقول ماتا لا يكرا في تخيضنا ماتا ماتا اسم الاسطفان لا يشتغل اشتغان يقول انا ماتا اكيدا علم كاته التثنيكي اريشي ماتا ماتا ماتا بولا بروك تو اصلا اليفي ماتا اليفي ماتا كاته القراءة في اماريتي اليمتيت متى ماذا؟ با بإيمالة؟ بخير رأي إيمالة؟ إيمالة لزمانة عربية وتشتاك بلايشتاك ببيتوى شتاك بشكينيتوى بلايشتاك أو تشتاك إيمالة لا إصطلاحي إجداء أن تنحى بالفتح إلى جهة الياء أو إلى جهة الكسرة يسمى متى متى لبري فتحية بشك أنا وبرو ليتكسرة بيتهوشي بتي إيمالة لجات يبغى متى تصليح لف كابكي واللف كاب أكو عليه بيخوينته ولين متى قراءة إما سمتيان وتقلب ا المقصوره واو اذا كانت مبدله منها كعصا وقفا برنا بالف مقصوره ا المقصوره, المقصورة. باو او كاتا بيت واو وتقلب ا المقصوره واو ا المقصوره عند جار بيت واو اجر لاصل لواو به عصا عصا عصوان عصوان قفن، قفا يعني بشتامل فتقول عصواني وقفواني شكرا لأصل دا قفا من القفوي القفوها تلواوي عصوان عصايا وواوية لأصل دا وشد في رضا رضياني بالياء مع أنه واوي سر يظن يا رضا شونا بصمت لأولي فالسوريتي ألف وسروا يعني أوايي شارتك أبوهي بزاني كتو أصل رضاشيا واوية مصدر رضاشيا الرضوان رضوان رضوان واوية كألي رضيواء رضي يا... وإلا أصلا شيئا رضيواء فعلي لا شو القدار للرضوان والجئار كأبو علي رضا أجد رضا تثنية في أبواب ما تأتي أبواب ما رضوان رضوان برامة ما شيء رضيان دو رضا مع أنه هو وي أم الشاب أجناء أصل أوليها الكلمية ألف ألف أي واب الأصل كاتفتنيك إذا كانت غير مبدلة ولم تمل ولم تمل هركلميك أصل في يعني مجهول الأصل وكل داء لداء لدا إذا لدا يعني عنده إذا ضرفة سامع مبني لبروا مشتقين نازني أصل لدا هو ألفي لدا واعيا يأي إذا واعيا يأي شكل مجهول لأصل مشتقين لبروا لدا إذا لعلم قراءة إماليا تناكلة أستأجر نري ششی خود، نایی من داخلشی خود، نایی تسمشی خود، بنی لذا یعنی بنی اذا. دب را بیکیت عالم، باید تسمی بکن. فَتَقُولُ لَذَوَانِ وَإِذَوَانِ نَأی لذا یعنی، خلیل لذوان. بع دب را اصلی نازنی و اصلش ایمالنیا. دب را اصلی نازنی فيما لنا ببواك أما برق قواعد ولا مقصور أما الممدود أجر حمزه مديفي ومتثنكي وإذا كان ممدودا فيجب إبقاء همزته إن كانت أصلية أجر حمزتي حمزه أصليب أذا حمزته بمينه بس الفنون وزاد فيه كخرا قراءان كقراءان ووضعاني في تثنيه قراء ووضاء. كلمه قراء قراء لزماني ادبي هم لا اشق لما ثاني قري اقرا الرجل أقرأ الرجل تنسك سقرأان يعني عب عابدا يعني كلمة قراءان كلمة قراءان هوني بقولي قرآ قراء بمعنى جماعة قراء مفردة قراء يقال أقرأ الرجل الرجل تنسك والقراء يعني الناسك المتعبد كسب خليشي تلستشبه وقراء أجل تثنيكي قراء أجل قراء آني. في تثنيكي قراء والضاء الأول الناسك يعني المتعبد ناسك يعني الذي مشتقل بالنسك بالعبادات والثاني وضيء الوجه كسب رومتي جوانا رومتي جوانا سفينة جوانا الله يقول ضاء سفين مشابهة سماعية ضاء سفين مشابهة مشابهة سماعية وكسك وكثك رومتي جوان والثاني وضيق الوجه ويجب قلبهما ويجب قلبها ويجب قلبها واو سهم زكام كينش واو إن كانت التأنيث أقدر تشيبه بو تأنيث سحمراء همزي حمراء سحمراء اللي في تأنيث كنت إحنا حمراء صحراء هو علم علما كأنك حمراء سحمراء كين أو تثنية صحراء في أن صحرا وان في حمراء وصحرا. وقال السيرافيو إذا كان قبل ألف التثنية واون واون إذا كان قبل ألف التثنية واو أغربيش ألف التثنية واو وجب تصحيح الهمزة لأن لأن لا جميع واوني ليس بينهما إلا إلا ألفه. أجد كلميك مان هابو بيش ألفك واغو بيش ألفك واغوك عشواء كعشواء يعني سا بيش ألفك واغو أجد أجد بونا تثنيكين تثنيكين أبي تشبكين وجبت تصحيح من أبي حمزة, حمزة. كوك خوي جلينو قاعد الحمزة كمان كده و لأن لا يسميع ليس بينهما نبي يك نبي إلا ألفه ما له و إماره عشواوان له على العشوة آن بو اسقيناو كرسي دروسنا بغينا العشوة واني في الله اقعد مديك منهابو مندوديك منهابو كتاي في حمزه بو بمان لا او نابيه. همزة خبقوري نوار وكخولي هيرين بهمزة ألف من الدالي كلمة عشواء كثيرتك تابي ضعيف بيالي شودا نبني عشواء من عشية يعشا عشا عشية يعشا عشا فهو أعشاء وهي عشواء بو مذكرك أعشاية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 وخنفسان وخن فسان وعاشران وقرفسان انانا شاردن <تصفيق> يعني ما في زياره حمرايان بجاتي ودمن حمراوان بكيت حمرايان تيرو بذات بكيتيا يان, يان خنفسا وعاشراء وقرفصا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 بوني في سيدي او خنفسه كامل عاشوراء عاشوراء عاشوراء عاشوراء عاشوراء عاشوراء كوفيقان عاشوراء عشوى وان عشوَان هادو يدرسها. فلان أمايك سهني إنتي أمام الشاذل وشذ حمراء. بخوي حمراوان خنفوسا وان بون خنفوسا خنفوسا وان عشورا عشورا وان قرفوسا وان كده شيء كده و. فلان بالشاذ يشخر لغته حمراوان وانك حمرايان حمراء ين بليا. اشكر يبونناهم زيت خنفساء وعشراء وقرفصاء شبك حدكين. في تثنية خنفساء وعشراء وقرفصاء. يعني كانت تثنية نكين أم كان الحذف كين. يمكن كلمة ما نش مانكيد معناه كان يعني شيء. بس ما خنفساء يعني قدام جحشرة سوداء. مغمدة الأجني حباركاني أسنى ماويكوه منتينة الريحي أقل جمعيكين عن خنفساوات خنفساوات يا خنافس باشا في تثنيت خنفساء وعاشراء وقرفصاء وإذا كانت همزة همزته بدلا من أصل أقل همزة كيبو كي يعني اللجاتي حرف محففا لا أصل كلمة كبير جاز فيه التصحيح والقلب أو كأتوانين حمزة كوفو خيبي علي نوا تثنيك أشتوانين بي كنوا جاز فيه التصحيح والقلب يعني قلبها واو ولكن التصحيح أرجح سوى الكساء لابدأ أصدقائي من الكسوة أتعني بلي كساء آني كساء آني كساء آن وكساء آن هذا هو كدرسة ككساء وحيا وحيا أصبك أنت كساء وحياي وحياي أصلي هدو كلمة كساء وحياي كساء وحياي أتعني بلي ك سواني حيواني أو كساءني حياياني أتوني بمشيرو يعني حتى حيا حياي جن على حياياني حيواني جاز فيه التصحيح والقلب يعني وقلب هواه ولكن التصحيح أرجح ككساء وحياء بول بروح همزكة زيشيا ولكن هذا هو ادفع الى ان يكون هناك ادفع الى ان يكون هناك ادفع الى ان يكون هناك ادفع الى ان يكون هناك ادفع الى الباء أو دمارة قورية لم يلي إنسانة العصبة الممتدة في العنق العصبة الممتدة في العنق مذكرة كلمك هذي علباء واني علباء آني هل يشد رسها وإذا كانت همزة للحاق علباء وقوباء بواقوباء ما يظهر في الجن نخوشيك لجسد الإنسان داعون في الجسد يتقشر منه الجن يتقشر منه الجن يعني جسد الإنسان سان هذا وهو نخوشيك توكر هذا يعني أو توكش توكش أورين توكش جست إنسان توكش أورين وبيستكرش شقبا القبا القباء بالموحدة يعني كاتل بالموحدة يعني با نجية زيدت الهمزة فيه ما للإلحق سأل في أو أقول فيك الزياد كذا ولا قوتيه بو الحاقة بو يبقى الحاق كن وقرناس قرطاس لعِلْبَة بقولنا شقرطاس كلمة إلك أصلها بلم عِلْبَة حمزة فيه جني همزكي حرفيك أصليمية بس بو اي بي خناسر وزني كرطاس مثلا كوزنيك لأوزان قرن علباء قوباء همزكي حجنية أصليم لكلمك بو اي بي خناسر وزني قرناس همزك بو قوباء زياد كلاوة قرناس بكسلو قرناس إشمان هي. أجل قرناس بينين يعني تشي تشي تاميني عفرد ششيلسة حلوة كذي خدي في الرأسين ما يلف عليه الصوف ليغزله القرناس وبضم. بدل ما أجل بكسل بيوين قرناس قرناس جري وياه تماشى الشاخيك شاخك اه لو لوتي شيدر كدو امبري كزياده لوتي شاخك او بيت قرناش للكيل بارز كانت هن ديك شاخ توزي 40 دروا او بيت قرناش شبه الانف يتقدم في الجبل اما اغلب اكسر بيت اما اغلب ضم بيت قرناس اوه بهينه قرناش هو يعني تشي لا هناك لكتبك بعكسه كدو يتي قرناس بضم بضم من فسكون وهو أنف الجبل أنف الجبل برموك متابع كدو بعكسه ويا قرناس بو تشيئ ويكا شلسة حالة بيتيو وقرناس بكسر أو شبه الأنف يتقدم في الجبل ها خوي قرناسة، شو كا الحق قباعة معناه في غلطة احتماله من من ما قيشن فيه بالعكس فيه ترجح القلب يلواني من كاشي خوي كا أمام ضبط كذبيت هلا مكذبيت يعني احتماله نازل أنا من بيدمنية ترجح القلب على التصحيح فرجح القلب يعني قلب الهمزة على على التصحيح يعني قلبك قلبك ذنبي راجح ترى فتقول علباوان وقوباوان يعني بكتة همزة بكتة واو قلبك راجح ترى علباوان وقوباوان أو علبااني وقوبااني وقيل التصحيح فيه اردت ان اكون القرناس شبه الانف يتقدم في الجبل اها قرناس ايش القرناس ما يلف عليه الصوف ليزن تو اجزاك الله او او والله اعلم ألا ترجح القلب على التصحيح فتقول علباوان وقوباوان أو علبااني وقوبااني وقيل عندك جوتية التصحيح فيه أرجح يعني هم ذكير بتواء راجحت كيفية جمع الاسم جمع مذكر سالما تصور كأن أم جملة أم خروج ما مستعجلم زنگ آنی که لارا کیفیتش یلبردوها او کیفیت. اولی دعوت طلبه اوتی جمع الاسم جمع مذکر سالمان اعراب کنم. هنال بمان اوتت خواه متشی مپرسیاره اما لغزه حال لغزه کی به تمیشه چون که معناه کنیم مت حذفیتی هاتی. کیفیت جمع الاسم جمع مذکر سالمان كيفية تقول كي لها بردو فهو كانت نمزاني حقا برق تقبلات تلتم أتواني أو أعو بيكا مخابل فلان بيكا مفلان فهو سيقول لها بيكواري هذا نكتئ والله أو إساء ابنم كيفية جمع الاسم جمع مذكرا سالما هل أما أمينا أو إلا بردو أمي داوى بيان تفي إعرابيكا إساء قل إعرابيكا أما شون إعرابيكا هذه كيفية جمع الاسم جمع مذكر سالما <تصفيق> ها هسه <تصفيق> اما خضر ابو <تصفيق> هذه اشرب اما كاسد كيفية مضاف جمع مضاف مضاف اليه وهالوها سالما حالا غنشوف كيف هيك نجي نوردو طلب هنا يعني ش نطلب سنه كذا نقول نورقيه كوتيت بزان كم ثاني اعرابك النماوه الجمله <تصفيق> لا جمع الاسم جمع مذكر سالمان شي يعني شيء باش فيش كاين مثل ليل داي بني عبيت الجمله هذه هذه المتاحف هذه الاسطر جمعيه كيفيه جمع الاسم جمع مذكر سالمان. فذا قلت له لو رقيق بطال الله امتشي الصحيح اذا كان الاسم المراد اذا كان الاسم المراد جمعه صحيحة اقرب ما انو يكلميك صحيحة اخرة اكي صحيحة جمعي كين زيدت الوا والنون الياء والنون عليه بدون عمل سواها ايش يترناك كلمك ما علم صحيح الاخرة ايش قرانك كاليش بصير الفنون وون ن لغيا ون واون المنقوص من هي منقوصة وإذا كان منقوصا حذفت يائه ما قبل الواوي وكسر ما قبل الياء او كاتا وما قبل الواو كان مضموم وما قبل الياء كان كسره سالقاضون ادعون اخيل اصل شيء القاضيون قاضيون القاضيون ياك يعني ضل ما فيش في الشتفير شو القاضون والداعون اما بحضتي رفع كي القاضين الداعين بحضتي نصب كي وجر كي ما والداعيون والقاضيين والداعين وسيأتي سبب الحث في التقاء الساكنين لكاتك مبحث التقاء الساكنين ديت رباسي أكين بوشي وإليهاته طرم هلأ سوف زالا القاضيون القاضيون ضمنك أويت تيرشا ونقلي كي يأكس ساكن ذي حث ذي بيت القاضون شون يرضونا <تصفيق> يرضونا مالك اللي علمي تصريف لا لا تصريف عزيز يرضونا يرضونا وباقي كلي مكان تربم مالك فيش شايد نقلة أكيد وعي ياك حسب يرضيون يرضيونا أكيد يرضونا نقلة حركة أكيد فيش شغل ياك حسكي أمشي الوعي هماش نروح كابو أجر منقص بمشي ويا يا كحذف كي ولا يضع يرمو... حذف بيت يعني يضعونه عفوا يرمونه يرمونه يرمونه يرمونه ويا يو المقصور وإن كان الاسم مقصورا أجر كتايكي الف بيت حذفت ألفه وأبقيت الفتحة وأبقيت الفتحة للدلالة عليها أقول كنت أعلم مقصور أوا ألفك حذفك لد وفتحك أهليب ويد بلقب لسر حذف ألفك وأنتم الأعلى نحو وأنتم الاعلون وإنهم عندنا لمن المصطفين سمدو نمونه هنا اتوا اصلهما الاعلون الاعلون والمصطفوين والمصطفوين اعلونا شو نغيره ابويا واو هاتوا مصطفى شو نكي جربويا اتوا لمين المنه من حرف الجر مصطفين مجرورا ابويا مصطفوين المصطفوين اساس تمام شيء اعلونا واو يكم مضمومه متحركه ما قبل مفتوح تقلبوا الفا ابيتا الاعلىون الاعلىون هذا في الساكنه الف كحلفه في بيت الاعلىون والمصطفوين الواو المتحرك ما قبل مفتوح تقلبوا الفا والمصطفاين وليلت والمصطفاين يا ساكينة وألفي ساكينة يا ألفك حتى تقول مصطفين مصطفين كابو هندك اسم آوائي بيني مصطفين يا أعلونا أمل بري المقصورة لأصل دا ألفك يا مصطفى أعلى أمانا ألف, ألف مقصورا كاتك جمعي أكي. ألفك حذفك بلان فتحيك من ينته دليل لسارشي لسارفك لحذف ا الممدود أما أجر اسمك ممدود ببجمعي كي وحكم الممدود في الجمع حكمه في التثنية كل من التثنية باسكد وممدود بمدود فتقول في وضاء الضاءونا وضاء وضع بكسكا وضيء الوجه بيت مفردة وضاء وفي حمراء علما لمذكر أجر حمراء بكيتا ناو بكسك نيرفت علي حمراؤنا نايكسب جمعي شيكاب وجمعي مذكر سالمي كعلي حمراؤنا ويجوز الوجهان في نحو علباء وكساء علماين لمذكر أتمني ضع علباونا علباونا كساونا كساؤنا علباء كساء بكيت ناوبو مذكر هم تصحيح دلستاه هم قلبي واوج دلستاه ومما تقدم لمعنيك رابط تعلم ان اولو وعالمون وأراضون وسنون وبنون وثبون وعزون وأهلون وعشرون وبابه ليست من جمع المذكر السالم وإنما هي ملحقة به. فلما نك باسماكد دركود ألو جمع مذكر السالم لبلون مفردية من من لفظه. يعني سأقرأ واقول لي بكتاب كلمين مفردان منا. عالمون عالم لبلو عقل, عقل عالم عالمون مفرده يبالعام عقلنية وارضون نبري مؤنثة أرض مؤنثة والسينون نبري أصدقاء السينية عفوا السينية عالمنا ومع فرشة كيف نقول أقل عالم خوية يعني خوية كيف نقول عالم هموي <تصفيق> عالمون وارضون والسنون جمع سنيه سنة يا سنه سنون ينسنه وبنون بدور يعني بنون مفردين والثبون ثبون جمع ثبيا يعني الجماعة الجماعه وهناك شجنه الثبات الجماعه من الفرسان خاصه كابو الثبات جمع كليب والثبات جمعت للقران ذهاتوا فان درو ثبات او انفروا فانفروا فروث ثبات يعني ثبات جماعات وعزون عزه العزه نكال العزه العزة بالتخفيف الفرقة سجمع في عزون وفي القرآن الكريم عن اليمين وعن الشمال عزين عزين عن المتفرقين وأهلون أمش جمع مذكر سالمني وعشرون وبابه عشرون يعني ثلاثون أربعون هتا تسعون همؤمانش جمع مذكري سالمين ملحق فهل همؤمانا ملحق مجمع مذكر سالم ليست من جمع مذكر السالم وإنما هي ملحقة به باشمه افق الله فيك. في الله على الحبيب <تصفيق> <تصفيق>